علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام I'm uh -huh. يخرج منه All come have v i but be a, -I -A. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Oh, my God. Făiaum ma izilla yusalu كَلَيْبَ وَرَافُ المجرمون فِي سِيَاهُمْ بالنواصي والأقدام فبأي وَالْأَغْذَا هَفِيَ هذه جهنم التي يكذب بها المجيمون يطوفون بينها فِى أَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ tu cău-i vă أي آ ربكما توكلا متكئين على فرش بطائنها من إستبق متكئين على فرش بطائنها من استبقى. بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم بأي لَآ إِلَٰهَ رَبِّكُم مَن تُكَذِّبُ بِهِ فيه ما عينا نضاقا ففي فبأي آلاء ربكما تكعبان فِيهِنَّ إن حور مقصورات في الخيم، ففي أي ألم تكذبان، لم يطمسن إيه and oh, well, I bicumatu kai va أي ربكمات كذبان لم يطمسن إنس قبلهم ولا جن متكئين على رف رف خضر وعبقرين حسان، ففي آلاء ربك تكذبان؟ تكئنا على رف رف خضر وعبقرين حسن، ففي أي آل تكذبان؟ تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام